بوك تو <تصفيق> اخت ان تختخ ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون فرليرة تايت ماضي الافعال المساعدة اثنين ماضي الافعال المساعدة اثنين Mijn seun wou لم يريد ابني أن يلعب بالدميه. لم يريد ابني ان يلعب بالدميه. Mijn dochter wou لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي ان تلعب كره القدم. My vrouw wou لم تلد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. لم تريد زوجتي ان تلعب معي شطرنج. My kinders wou nie gaan stap nie. اولادي ان لا يقوم بنزهه. <مي> Hulle wil nie die kamer opruim nie. Lam jureidu an jurettibu al-gorfa. Lam jureidu an jurettibu al wou nie byttu gaan nie. Lam jureidu an jathabu ila aseratihim. Lam jureidu an jathabu ila aseratihim. Hy mag nie roemhuis eet nie. لم يسمح له ان ياكل ايس كريم لم يسمح له ان ياكل لم يسمح له ان ياكل شوكولاته لم يسمح له ان ياكل شوكولاته هي mag nie lekker goed بومبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس اك ماغ ا ونس ماك سمح لي أن أتمنى لي شيئا سمح لي أن, لي <تصفيق> سمح لي أن أشتري لي ثوبا أن أشتري لي ثوبا أك ماغ أبونبون نيم سمح لي أن أخوذ لي حبة شوكولاتا سمح لي أن أخوذ لي حبة شوكولاتا ماغ يي ان دي فليغتايخ روك؟ هل سمح لك أن تدخين في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ مغ جي أبير درنك إن دي هسبيتال؟ هل سمح لك أن تشرب أبيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ مغ جي دي هوند إن دي هتال نيم؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟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 هلا مغلنق ان كان يسمح لهم ان يلعبوا طويلا في الفناء كان يسمح لهم ان طويلا في الفناء هلا مغلاط اوبلي كان يسمح لهم ان يسهروا طويلا كان يسمح لهم ان طويلا